إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ويسلم على عبده ونبيه محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد تراه في تزيين تتجه المحاضرات والنبوات يشتهي لموسى تعجبك هيئته ومظهره وتشر عند رؤيته لانك تراه محسوبا على اهل الخير ترى حديثه في مسائل الخير والحق واجتماعاته ولقاءاته تدور حول الإيمان والشهوه والعمل للاخاء لكنك حينما تلقي نظره على عمله تجده مفرقا في كثير من المستحبات والنوافل، فتراه معرضا عن حفظ كتاب الله وتنظر اليه وهو اخر من يدخل النفس لاداء خلاف الحياه تراه يهمل السنن الرواتب كثيرا ولا يعبا في كثير من التطوعات وتتساءل بنفسك ما الذي ضعاه الى هذا الاهمال وذلك التفريق مع كونه مكتوب على اهل الخير ومحبا لاهل الايمان ومجالسه مجالس الخير فتستشف من لسان حاله وربما تسمع من لسان مقاله ان تلك التطوعات انما هي كماليه وليست امورا اساسيه الدين وليست بامور ضروريه فلهذا ويعرض عن كثير من الخيرات والفضائل بدعوى انها ليست بامور اساسيه في هذا الدين ولعلك تلحظ معي ان كثيرا من اعمال الاسلام وكثيرا من الطاعات والقربات التي نتقرب فيها الى الله هي من قبيل التطوعات والموافق وبهذا يكون قد فرش قدرا كبيرا مما جاء به هذا الدين انا ليس يا اخي الشعر انا ليس اختي الفاضرة. حينما تفرقي او تفرقين في النوافذ والتطوعات بدعوى انها ليست بامور اساسيه والمهم هو والفرائض لا ان النوافذ والتطوعات من اهم المهمات ذلك انها تشكل سفرا كبيرا من هذا الدين وذلك انها تتضمن فوائد وفضائل كثيره نحن بامس الحاجة إليه تظهر كيفاء الله تعالى من خلال رفض بعض فضائل هذه السنن وتلك التطوعات ولهذا لم نجد نبينا صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام ولا السلف الصالح من بعده لم نجدهم مفرقين مهملين لتلك التطوعات وانما يحافظون فقط على الفرائض والواجبات لا إنهم كانوا سباقين الى الخيرات فرضها ونهيها فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه فتقول له يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر له ما تقدم من ذنبك وما تاخر فيقول صلوات ربي وسلامه عليه افلا احب ان اكون عبدا كثيرا وفي لفظ افلا اكون عبدا شكورا متفق على صحتك وكان عليه الصلاه والسلام لا يضع قيام الليل فاذا مرض او طفل صلى قائدا عليه الصلاه والسلام كما في الحديث الذي رواه ابو داود واذا نام عن قيام الليل قضاه من النهار في كي اشرف ركعه فلم يترك قيام الليل ولو أنه لعذر فإنه يقضيه من النهار سمسة عشرة ركس وكان إذا فاتته الأربع ركعات التي قبل الظهر قضاها بعد الظهر حرفا على عدم صرف سيء من التطوعات والنواف والحديث رواه الرماجة وحسنه الألبان ولما سبله يفت عبد القيس عن الرشعاتين التي بعد صلاة الظهر قضاهما بعد الصلاه العصر قضاهما بعد الصلاه العصر كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم هذا هو صلى الله عليه وسلم كان حريصا على التطوعات والنوافل والسنن والمستحبات لا يفرط في شيء يستطيعه منه ودرج على ذلك صحابته رضوان الله عليهم فها هي ام رضي الله عنها لما روت حديث فضل السنن الرواتب تقول بعد أن روات الحديث فما برحت اصليهن بعده فما برحت أصليهن بعده بعد ان سمعت هذا الحديث ما تركت في التصوّعات أعني أسمع ابدا أبدا والغريب في الأمور أن الراوي لهذا الحديث عن أم حبيبه يقول فما تركت فعلهن بعد ان سمعت أم حبيبه فتقول ما قال ثم تتتابع الرواة الى الراوي المخرج وهو مثل كل واحد منهم يقول ما سمعت هذه السنة بعد ان سمعت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاين كثير من اخواننا من يخرج في مثل هذه التطوعات ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه وعلي التسبيحه 33 واستحميل ثلاثاً وثلاثين واستكرر أربعاً وثلاثين عند النوت وقال إن ذلك خير لكما من خاده يقول علينا رضي الله عنه فما ترثتها بعدين ما ترثتها أبداً كيل له يعلم المحمين ولا ليلة السكرين قال ولا ليلة السكرين والسكرين هي الوقعة العظيمة التي حصل فيها الحسان بين طائفتين من المؤمنين لم يغفر رضي الله عنه عن الاتيان بهذا الذكر ولا في تلك الليله التي قلقه فيها في أشد الشغل لكنه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك الذكر ولم يغفر عنه والحديث في صحيح البخاري وابو هريره رضي الله عنه لما روى وصيه النبي صلى الله عليه وسلم له في خيام ثلاثة أيام كل شهر ورشعة وقفة وأن ينام على وجه يقول ثلاث أو ثاني خليل بثلاث لا, أدعه لا أدعهن ما إشه لا أدعهن ما إشه خيام ثلاثة أيام كل شهر رشعة وقفة وأن أنام على وجهر والحديث في الصحيح بل وقد روى هذا الحديث وسلسلة الوصية أبو الدرداء وأبو در وفلاهما يقول نحو ما قاله أبو هريرة من أنه لم يسرسلسلة الوصية معه ولما بلغ عبد الله بن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه نعمة نعمة الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل لما بلغه قول النبي عليه السلام فيه نعمة الرجل أو نعمة الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل كان بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا كان لا ينام من الليل إلا قليلا والحديث متفق عليه. ولما روى ابن عمر وصية النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة الوصية بقوله ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه نبيه ليلة أو ليلتين إلا وصيته مصطوبة عندك قال رضي الله عنه ما مرت علي ليلة بعد ما سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ووصيته ولما نزل قول الله عز وجل لم تنال الجرح حتى تنفق من تحبون يأتي أبو طلحة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحد مال هي غير قات وهي أستان مقابل للنسي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من ماء فيها طيب فيعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما سأمرني فيها فيأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء له يجعلها في أقاربه فيأخذ بطاعته اختياره. أن اخد ماله له اريث انت الله لم كان للبر حتى 22 مما تحدث وأم سلمتك رضي الله عنها بعد ان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يصاب احد ما أصيب احد من فقال انا لله وإنا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف خيرا منها إلا تبره الله بمصيوبته واخلف له خيرا منها او كما قال عليه الصلاه والسلام لما مات ابو سلمه تقول ومن خير من ابو سلمة ولكنها اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تقول ذلك سيصرف الله لها خيرا مما فقدت وهو النبي صلى الله عليه وسلم يتجوزها المهم ايها الاخوه ان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومن جاء بعده لم يكونوا مفرقون في شيء من الدين لفجة أنه من النوافل والتطوعات وقد وعدت أن أحيطك علما في بعض ما ورد في قبائل التطوعات والنوافل فأقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري. يقول الله أجل وجل من عاد لي وليا فقد آدمته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب الي مما افترضته عليه ولا يزال يتطرب إلي بالنوافل حتى أحبتك فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبقش بها ورجله الذي يمشي بها ولئن سألني لأعطي ولئن استعادني لأعيدني وهذا الحديث الذي هو في أصلح الكتب بعد كتاب الله فضمن ثمرات عديدة وفوائد كبيره عظيمه للنوافل والتطوعات منها تحصيل محبه الله عز وجل فان الله عز وجل يقول ولا يزال يتقرب الي بالنوافل حتى أحب واي ثواب واي فضل اعظم من محبه الله لعدلك ماذا يكون شانك وانت تمشي بين الناس وربك من فوق سبع سنوات يحبك كل خير اليك واصل وكل شر عندك منتزع فيا لها من فضيله وما اعظمها من نبيه اذن التطوعات والنوافل تقتل محبه الله عز وجل للعبد ثم تلك المحبة يترتب عليها فوائد الاسره ولا يزال يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببتني كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يغض بها ورجله التي يمشي بها إذن السماء بالكامل هي تحصيل معيه الله الالب فيكون الله تعالى في معيه الالب مصاحبا له في كل جارحه من جوارحه مشددا وحافظا فلا يحصل من تلك الجوارح الا ما يرضى لها الجواز واننا درسنا كثيرا من امتلاك جوارحنا وتأذيها علينا وانطلاقها فيما حرم الله لكن أمامنا هذا الطريق اليسير المعبد المذلد وهو المفكر من التطوعات فيتولي الله عز وجل حفة الجوارح فلا تفكر الأي إلا ما أدن الله وما شرع ولا تستمع الأذن إلا إلا ما أدن الله وما شرع وكذلك اللساء لا يتكلم إلا على وفق مرض الله كل جارحة لا تفعل ولا يحضر منها الا ما يرضي الله عز وجل وذلك ان الله تعالى تولى حفظها وتسديدها انها معيه خاصه غير المعيه العامه التي هي معيه العلم والاحاطه بل هي معيه الله الخاصه التي تقتوي النظر والتسديد والاعانه والتنفيذ الثمره الثالثه الماخوذه من هذا الحديث ولا انسالا الى ولئن ولا ان سعادا الى اويدنا اذا فسرت النواحي والصواع من اسباب اجابه الدعاء ومن اسباب تفريج الكربات ولا انسالا الى اويدنا ولا ان سعادا الى فإذا فاذا سالت الله عز وجل وجدته قريبا منك ييسر امرك ويجيب دعوتك ويكشف كربتك ويؤينك مما تتعود منه إذن هذه ثمرة ثالثه ولئن سألني من الأعطي منه ولئن السعادة لأعلمنا وسمك فوائد أخرى منها ما دل عليه الحديث أبي هريرة المخرج الى الترمذي في جامعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب عليه الأبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت فقد أسلح وانجح وأنجح وإن فسدت فقد خاد وحسد فإن تقص من خريضة من شيئا قال الله عز وجل انظروا هل تجدون لعجب من تطوع فيكمل بها من تقص من الخريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك قال السربي حديث الحديث إن هذه التطوعات وسلك النواكم يكمل فيها ما نقص من الفرائض وما أكثر النقص وما أعظمه في كل عبادة وفي كل فريقة نقوم به في هذا الحديث دلالة على أن الصلاة ما يحصل فيها من النقائف يكمل ذلك النقص من التطوعات والنوافل فأني نوافل الصلاه وكذلك ما يحصل من النقائف في الزكاة أو في الحج أو في أي برضة أخرى يكمل ذلك النقص من التطوعات والنوافل بقوله بعد ذلك ثم يكون سائر عمله على ذلك اي كل عمل وكل عباده وقروضه مكمل ذلك النقص الحاصل فيها من تلك التطوعات والنوافل اذن كفى بشركه نبيه ان يحصل ترقيع للخلل الحاصل في عباداته من تلك النوافل والتطوعات هذه الصلاة التي تصليها كم يحصل فيها من الخلل والتفريق والإهمام فيها شيء عظيم لو لم يكن إلا عدم حضور الخلق فيها لتفع فأتا في تلك النوافل والتطوعات وترتع ذلك الخلل الحاصل في تلك الصلوات ومن ثمرات وفوائد التطوعات والموافد أن الله رتب عليها تكسير الخطايا ومحوا السيئات فإن كل سيئات يعملها العجل تاتي الحسنات فتنفوها مخلط كما في قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئة والحسنات تتناول الغرائع وتتناول النوافذ فقال عليه السلام وأتجئ السيئة الحسنة تنفوها رواه الترمذي وقال حسن الخفيف وقال ابو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نبس ثوبا فقال الحمد لله الذي سكان هذا ورزقنيه من من غير حول مني ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه ومن اكل طعاما فقال الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه وهو حديث الحسن فتامل هذا الدعاء الوديد كم يحفظه منه غفر له ما تقدم من ذنبه وفي الذكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر تنغض الخطايا كما تنغض الشجره ورقها رواه ابن محمد بن متنده في ابن ابي ان سوف التطوعات والنوافل فيها زياده في الايمان فان الايمان عند اهل السنه يزيد وينقص يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه فانت حينما تتجرد الى الله تعالى في اي صغيرة صغيره او كبيره فان معدل الايمان يزيد تلقائيا كل عمل صالح قولي أو, او فعلي بدني او قلبي يزيد من الايمان الصالح فاليمان يزيد بالطاعه وينقص ما إذن التطوعات والنوافل من كماراتها انها تزيد الايمان وكذلك فكر في التطوعات والنوافع الحسنات فإن الإنسان بحاجة إلى رصيد من الحسنات فتاتي فيك التطوعات فتكسر معدل الحسنات لذلك فما أن أهل الدنيا يتكسرون منها بالتجارة والضرب في الارض فأنت تتكسر من التجارة الآخرة بهذه الحسنات انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما يقوم من قرأ حره الانفتاد الله فهذه والحسنة بعشر امثال لا أقول ألف لام من حرف ولكن ألف الحرف ولا من حرف ومين الحرف لم يحصل لك لما تصل في المكتاب الله كل حرف في حسن والحسنة بأجل أمثالي إذن ثلاثة خروف فيها ثلاثون حسن والله الذي لا غيره عقيده بيقيل لنا إن الانسان لو قرأ حرف من كتاب الله فله بأجل عيالات لو جئت في انجاز الجد في كثره قراءه القران ولو جئت الواحد قد اغلق على نفسه لا يخرج الى الناس ولا يقابلهم ولا يحضر اجتماعاته لانه مشغول كيف يفرز في وقته وهو يعرف ان له بكل كل حرف السريه له فكيف يا اخي حينما تعلم ان الحسنه الواحده من حسنات الآخر خير من الدنيا وما فيها فبكثره التطوعات تجداد الحسنة ثم ان الله تعالى رفض على كثير من الاستطوعات دخول الجنة فما افتر ما نبدو من الاستطوعات من فعل كبه او من قال كبه دخل جنة ومن ذلك طول الحمدية رفضنا في حديث عائشة عند النساء من تاضر على سنة عجرة رسعة في اليوم والليلة دخلت الجنة يعني السنة الرواق فنبدو كثيرا من التطوعات والنوافل رتب عليها دخول الجنه ثم ان في الاستغاث التطوعات والنوافل ربطا للقلب بالله سبحانه وتعالى وطردا للعزله فان اللسان يعترف بذلك انهمس في دنياه إن واشتغل في عرضها الزائد لكن حينما يشتغل بهذه هذه والتطوعات سواء كانت قوميه او فعليه يرتبط قلبه بالله عز وجل ويكون دائما متذكرا لربحه متذكرا لاخرته ثم ان الاشتغال بالنوافذ والتطوعات ان بذلك اشتغالا عن المحرمات فان النفس انشغلتها بالحق والا عن الباطل قال احد السلف الوقت كله ان قطعته والا قطعته ونفسك ان شغلتها بالخط والا شغلتها بالباطل فعلا يكون انك ان لم تكن في طاعه الله وفي ما يقربك اليه فانك لا بد مستغلا بما يدائلك منه فالتطوعات والنوافل فيها شغل للوقت فيما ينفع ويقرب الى الله وفي ذلك اشتغال عن المقرب وقد قال ابن القيم رحمه الله عليه ومن علامات صحه القلب ان يكون اشه بوقته من الحرير بالوقت وقال في موضع اخر وقال في موضع آخر ضياع الوقت اشد من الموت لان الموت يقطعك عن الدنيا واهلها واما ضياع الوقت فيقطعك عن الله والدار الاخر وما اكثر من ضياع أوقاتهم فسميعهم هذا اشد في الحقيقه فظيعا لاخرته المهم ان هذه الطائفه مسيره من فوائد وثمرات التطوعات والنوافذ بعد ذلك ارجو الى اصل الهدوء ولكنني في الحقيقة اجدني حائرا لماذا ابدا وماذا أذكر وعما لا في وقت يوصل الكهف لكني سأقتصر على نماذج والنماذج تعتبر هي القدر الاقل فيكون في ما ترك وما لم ينشر هو الاكثر ثم اني ساقتصر على الاخلاص السريعة العاده لان التفصيل والبص لا نتمكن منه مع وقت الكهف ما أقول من السنن التي تتكرر في كل وقت في اليوم والليلة سنة السواح سنة السواح وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السواح مطهره للفم مرضاة للرب السواح مطهرة للهم مرضاة للرب والحديث علقه البخاري في الصخيصة ووصله الإمام أحمد في مسنده وصحها وابن خزيمه وابن شده ولعل كفك كيف ان هذا العود من الاراء الذي تمره على اسنانك حين القصر يرضي ربك جل وعلا نعم ان في ذلك كتبه العظيم كتبه التجار لامر النبي صلى الله عليه وسلم إذن السواك السواك مرضاه للرب ومطهره من شمس وعليه فان السواك مسجون كل وقت وما لا يضيعه حينما تضعه على أثنانك وعلى لسانك فتطهر فمك وترضي ربك جل وعلا وقد أثر النبي صلى الله عليه وسلم من الحظ على الشواس حتى انه قال في الحديث الذي رواه البخاري أكترت عليكم في السواك أكترت عليكم في الشواس والشواس في موابع منها عند الصلاة عند كل صلاة تريضة أو ناثلة كما في الحديث المصطفق عليه من حديث أبي هريره يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا نسق على أمتي لأمرتم بالسيوات عند كل صلاة لولا نسق على أمتي لأمرتم بالسيوات عند كل صلاة لكن فشة المصطفة لم يخرجوا علينا على الصلاة بل ان بعض أهل الإنس فهنا من النصوص التي تكف على تأكد السواس عند كل صلاة سهم منه وجود السوات. حتى قال الإمام اشحاك بالرهوية رحمه الله قال ان السواك عند الصلاة فرض ولا تصح الصلاة بدونه وقال داود الظاهر انه فرض ولكنه ليس بشرط لصحه الصلاه ولا شك ان هذين القولين لا صفحة لهما لكن اقول ان هذا يدل دلاله اسيدة على أهمية السواك عند كل فلحة والوضع الثاني عند الوضع فإذا أراد إنسان أن يتوضع والوضع من عند المرمى إذا أراد إنسان أن يتوضع يبتدع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جوائره لولا ان شوق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضع رواه ابن مالك والشافعي والبيهقي وصفحه الألبان الموضع الثاني عند الورود. والموضع الثالث عند دخول المنزل فكلما دخل الإنسان منزله يستنى أن يبدأ بالسواك فقد كان عليه السلام والسلام إذا دخل بيته بدأ بالسواك كان يدفع سلاك إذا دخل بيته بدأ بالسواك فأنت تدخل بيتك عدة مرات تحرف على أن تبدأ حينما تدخل في السواء وهذا الحديث المشارهي عند مسلم، والموضوع الرابع عند القرم من النوم فإذا قمت من النوم فإنك تستافع وقد قال سبسا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من المي يشوك فاهو بالسواء يشوك فاهو بالاستماس استفق عليه وأجد هذا الميح ولكن المعنى موجود حتى بنوا وقد وجد أحاديث أخرى مطلقة ليس هي التقييد بنوم الليل والموضع الخامس عند تغير رائحة الحم عند تغير رائحة الحم بقول أنه في الحديث السابق السوات مطهرة في الفم مرضاة من, من الرأس والموضع السابق عند الخروج من البيت للصلاة عند الخروج من البيت للصلاة فإذا أردت أن تخرج من بيته تريد الصلاة فإنك يتستجد فعن بيت ابن خالد منه. رضي الله عنه قال ما كان يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته لشيء من الصلاة حتى يستجد ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لشيء من حتى يستجد رواه الطبراني وقال المنزل اثناد نابأت به وحسنه الألباني فهذا يدل على أن الإنسان إذا عراضا يخرج من البيت إلى ينسل فإنه يسجد والموضع السابع عند قراءة القرآن عند قراءة القرآن فأنا عليم عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قائم من الأبد إذا تشوف ثم قام يصلي قام الملك خلقه فيجر منه حتى يضع لضع سه ألفين أو كلمة نحوها وما يخرج من ذي شيء من القرآن إلا كان في ذي الملك فتظهر أصواه في القرآن فتظهر أصواه في القرآن وهذا الحديث قال من ذي أصواه بالظاهر بإسناد جيد لا بثقل هذه مواضع سبب تتأثر عندها السواك وهو مسروح لكن عند هذه المواضع يتاثر ولك ان تتامل كم يفوتك من السنن اذا لم يكن هذا السواك في بيتك كم تمر بك هذه المواضع السبعه في اليوم وفي الليله مرات وقرات فيفوتك من السنن قدر عظيم تحرص بارك الله فيك على ان يكون هذا السواك موجود لديك وعلى أن يكون لديك رسوداً في البلد من غالك السواس وحرك أيماً على ان تهديك وتتبرع لإطمانه في غالك السواس فتحدي تلك السنه في الغوشير ويكون لك نجره وغيره من السنة اليومية متابعة المؤسس متابعة المسلم هناك السنه الاولى ان تقول كما يقول المؤذن الا في قلبه حي على الصلاه حي على الفلاح وتقول لا حول ولا قوه الا بالله هذه السنه الاولى وقد جاء في حديث عمر عند مسلم ان من قال ذلك دخل جنه السنه الثانيه حينما يتشهد المؤذن تقول وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك لك وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا ودين دينا وبمحمد النبي ثبت في صحيح مسلم ان من قال ذلك غفر له ومرت ثبت في صحيح مسلم ان من قال ذلك هو ضال هذا الحد حينما تسمع المؤذن تلقي الشهاد تقول لا إله إلا الله وحده لا سلام. وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبن محمد النبوي وبن الاسلامي في لكهم هذا العظيم هذه السنة الثانيه السنة الثالثه ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاه المؤذن من الامام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليا واحده صلى الله عليه وسلم ثم الرابعه ان تقول اللهم رب هذه الدعوه التام والصلاه القائمه ات محمد الوسيقى والقبير وابأسه ما قاما محمودا للذي وعشه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وجبت له كفاعة يوم الكيام وجبت له كفاعة يوم الكيام السنة الخامسة بعد خرار المؤذن وقرارت المتابعة والإسلام بنائها تدعوا الله عز وجل جنات وفت من خير الدنيا وفين الله شعرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا اي لا علينا في الاذن فقال عليه الصلاه والسلام قل كما يقولون ثم سل سلوا قل كما ثم سلوا اذا انت اذا تابعت المؤذن ودعوت بعد ذلك فإن هذا الدعاء بطل هذا الدعاء باطل ثم ثلث سورة يقول عليه الصلاه والسلام هذه خمس سنين مجموعها اليوم والليلة خمس وعشرون سنة اليوم والليلة خمس وعشرون سنة قال ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في صلاة والسلام على خير الأنام قال فهذه خمس وعشرون سنة في اليوم والليلة لا يحافظ عليها إلا السابقون لا يحافظ علينا إلا السابقين تكون يا أكبارة الله فيكم السابقين لأن الأمور يسير اذا تأملتك وجهت فنفتك فيه هذه سنة في الأسبوع مئة وخمس سبعين سمينة فبالله عليك فلنفتك فلنفتك في الأسبوع مئة وخمس سبعين سمينة تتألح بسماء الأذان فلنفتك منها ألافتك منها مئة منها خمسون أنا أصيغ منها إثرة الناس فتاح لك فرصة مئة وسبعين سنة في الأسبوع تتألخ بجميع المعجزات سمي ترى نصدق منها والله ستجد أن الإجابة موجودة وأن الوضع غير مرغوب غير تعال يا أخي حينما تسمع المعجز وأنت في حديث أو في قراءة من القرآن أو في سلام مع حقك أن تتوقف عن كل شيء ثم تستغل لتحكي تلك السنن التي أتيحت لك في تلك اللحظة وان تستغل تلك القرآن من السنن تقوّعات الصلوات وليس في منها السنن الرواتب والسنن الرواسط الرواس جاء في حديث أمي حديثة أن من حافظ عليها بنى الله تعالى لها في الجنه كما في الحديث الذي رواه مسلم الترمذي وبيّن الشيخ في سياقه بيّن هذه السنن وهي اربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاه الفجر فهذه السنن تسمى السنن, السنن الرواتب عند اهل العلم وذلك لكونها من لا يمضي ويتأسد المكافرة على وفي حديث عائشة الذي أشرنا إليه قبل قليل في فضل الحديث، تقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صابرا على شيء أثرك رثة في اليوم والليلة دخل الجنة، ثم رثة، والحديث رواه مسأيح وصححه الألبان، وآسد هذه التقومات رثة أثرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها رثة أثرك. خير من الدنيا وما فيها قال عليه السلم ركعة الشجر خير من الدنيا وما فيها وكم يطرق من أن نغيح مثل هاتين الركعاتين التي هما خير من الدنيا وما فيها وفي نفظ لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. والحديث رواه مسلم ويسمع أن يجعل الركعات التي قبل الظهر والتي بعدها يسمح ان يسمي أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها بحديث أم حبيبة رضي الله عنها عن النجاة الله سلم قال من حافظ على أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار رواه الكرمدي والنساء وقال الكرمدي حديث حسن صحيح وفي رواية للنساء فتمس وجه النار أبدا إذن أربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر سبب في أن يحفظك الله جوجل ويحرمك على النظر وإذا فاتت الركعات التي قبل الظهر يصليها الإنسان بعد الظهر كما بينا ذلك من شعره عليه الصلاة والسلام فيما أثرنا إليه في بداية الحديث وكم نجد من إخواننا من يترك في هذه الفقوعة عن حسن الرواب وما أكثر ما يفتها الإنسان ويغضر عنها لأدنى شهر ولأدنى عالفه أن النبي عليه الصلاه والسلام مع أنه رسولها لأمه مشهور في أعداء الدعوه وهو رجل الدولة الأول في أهله عليه الصلاه والسلام والمساغل في كل جهة ستناوسه ومع ذلك كان لا يصرف أبدا السنة الرواقية ولما تغل ذات يوم عن الرسعتين التي بعد الظهر في السبب عبد عبدالقيم فاللهما ذا فاللهما فعد العصر فلماذا نحن نفرد في مجر هذه الفضائح ومن الصلوات التقوعات أربعا قبل العصر فعلي بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله مرعا صلى قبل العصر أربع رحم الله مرعا صلى قبل العصر أربع صلى الترمذي وقال حديث حسن وصححه ابن قزيمة ابن حبان وكذلك للصنام الصلاة بين كل أدان يعني بين كل أدان وإقامه من طرعة يصلي إنسان صلاة. فعن عبد الله بن رافل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال بين كل أدانين صلاة بين كل أدانين صلاة لمن شاء أن يصلي يصلي إنسان بحكيه بين كل أدان وإقامه والحديث مصدق عليه. وبنفس التي يغفل عنها كثير من الناس سنة الضحى سنة الضحى فعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال او كان خليلي بثلاث لا ادعهن حتى اموت فهم ثلاثه ايام من كل شهر وصلاه الضحى ونوم على وجه اتفق عليه عن ابي الدرداء وعن ابي الدرد وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله سنة الضحى أي رفعه والأخوات لها فضل عظيم. هل تتصور يأتي المسلم ويأتي المسلم أن سنة الضحى سأجل ثلاثمائة وستين صدقة وأن من صلى رفعه الضحى فسأل تصدق ثلاثمائة وستين صدقة نعم هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن رسول عليه السلام أخبر في حديث أبي الدر مسلم كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاث مائة مفصل. أخبر أن كل إنسان طلق على ثلاث مائة مفصل. فهذا يوجب عدد مفاصل الإنسان وأنه ثلاث مائة هذا يوجب عدد مفاصل الإنسان وأنه ثلاث مائة وفي حديث أبي ذر عند مسلم يقول عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة من احدكم صدق أي يسلم وينزل ويتأكد أن يتصدق الإنسان عن كل سلامة يعني عن كل عضو من اعضائه في كل يوم صدق وأعضاعه سبق لنا أنها 360 فيقول يصبح على كل سلامة من احدكم صدق فكل, فكل تسبيحه صدق وكل تحميده صدق وكل تهليله صدق وكل, تح... وكل تحميده صدقا وامر بالمعروف صدقا ونهي الحين منشري صدقا ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحاء فأخبرنا أن الصدقات المندوبه التي تتاكد في حق كل إنسان تجاه مراصليها ثلاثمائة 360 أخبرنا أن هذه الصدقات يجزئ عنها ركعتان يركعهما من الضحاء فدل ذلك على أن سلة الضحاء تعدل ثلاثمائة وستينا صدر، وأقل ركعاتها رتعة، أقلها رتعة، ولا حد لأخرها على قول الصحيح، وابتدء وقت سنة القضاء من طلوع الشمس وارتفاعها في درمث يعني ارتفاع الشمس في درمث يعني نحو المثل بنظر العين، وينتهي وقتها في زوال الشمس، وتحديد ذلك بالدقائق والساعات. أن يكون شداء وقتها من تباع الشمس بنحو عشر إلى ربع ساعة تقريبا عشر إلى ربع ساعة من قلعها يبتد وقت سنة الضحى ويمتهي قبل أداني الظهر بنحو عشر دقائق وأفضل وقتها هو شدة الضحى بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيادة الأرقم ثلاث الأوابين حين ترمض الجفال وهو يعني أن تشتد حرارة الشمس على الزفال وهي صغار الإبن وكذلك مما ما يمدد التطوع بين المغرب والعشاء التطوع وهو تطوع مطلق ويعتبر ايضا يعتبر من قيام الليل. فعن حذيفة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء أتيت النبي وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء قال المنذري صراه النسائي باسناد جيد وقال الألباني صحيح وعن انس رضي الله عنه أنه قال في تفسير قول الله تعالى فتجافى جنوبهم عن المضاجح نزلت في انتظار صلاه العشاء التي تدعى الترمذي وقال حسن صحيح غريب ورواه ابو داود إن أنه قال كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون. كانوا ما بين المغرب والعشاء يصلون. قال الألباني حديث صحيح. فالصلاه بين المغرب والعشاء مندوبه وأنا من يفسر التجافي عن المضاجع بأنه الصلاة بين المغرب والعشاء. كذلك من السنن سنة الوضوء سيسم كلما توضأت أن تصلي ركعتين أو ما شاء الله أن تصلي في أي ساعة من الليل أو نهار عن عقب بن آمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من احد يتوضا ويحسم الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما الا وجبت له الجنه ركعتان فقط لكن يقبل بقلبه قلبه عليهما إلا وجبت له الجنة رواه مسلم وعن ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني عن ارجى عمل عملكه في الإسلام فإني سمعت فإني سمحت دفن عليك بين يدي في الجنة الله أكبر قال بلال ما عملت عملا ارجى عندي من أني لم أتطهر أهورا في ساعة من الليل أو نهار إلا صليت بذلك الأهور ما كتب لي ما كتب الله لي أن أصلي اتفق عليه وفي جانع السنة من حديث بريبة في هذه القصة قصة بلال يقول بلال ما أزنت قط إلا صليت ركعتين ما أزنت قط إلا صليت ركعتين وما اصابني حدث الا توضات عندها ورايت ان لله علي ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما قال سلبي حديث صحيح غريب إذن يسن الانسان ان يصلي ركعتين كلما توضا بل على ضوء قول بلال يسن انه اذا احدث يتوضا ويصلي ركعتين وهذا حام في أي في, في اي في وقت كان لان الصحيح من اقوال اهل العلم ان ذوات الاسباب تصلى في اوقات النهي وهذه من ذوات الاسباب فان سببها هو المرض اما ان يرتهن الانسان يعني يتقصد ان يصلي في وقت النهي هذا ممنوع وايضا بناء التطوعات قيام الليل والمثل قيام الليل والوتر وقد قال عليه الصلاه والسلام ان الله وكر يحب الوتر فاوشروا يا اهل القران رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن خزيمه وقال عليه الصلاه والسلام ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر ويقول من يدعوني فاستجيب له من يدعوني فأستجيب له من يسالني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له سفق عليه إذن يوم الليل أو آخر الليل ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماع الدنيا يتعرض لعباده من يسأني فأغفر من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له كلنا بأمس الحاجة إلى ربنا تبارك وتعالى وقد كان عليه الصلاه والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه كما مر معنا وعن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اولا ومن طمع ان يقوم من اخر الليل فليوتر اخر الليل فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك افضل سواء السنه ان يوتر الانسان في اخر الليل انقنع ان يقوم من اخر الليل اما ان كان لا لا يظن انه يقوم فالسنة يوتر من اول الليل وقد مر ما وصية وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريره و لابي الدردم و لابي قبل النوم وذلك خشية من عدم القيام فاذا كان الانسان يظن انه لا يقوم أن يوتر أول الليل و قيام من افضل السنن حتى قال عليه الصلاه والسلام افضل الصلاة بعد الفريضه صلاه الليل رواه مسلم افضل الصلاة بعد الفريضه صلاه الليل وقال عليه الصلاه والسلام عليكم بقيام الليل فانه داب الصالحين قبلكم وقربه الى ربكم ومسطره للسيئات ومنهاه عن الاثم كم تظنن قيام الليل من فاياه الصالحين قبلنا إذن هو تاسي الصالحين قبلنا من الانبياء والرسل وأتباعه وثانيا هو قرب إلى الله سبحانه وتعالى يقربنا منه جل وعلا وثالثا يكثر السيئات، ورابعا ينهان عن الاسم فمن قام الليل نهاه قيامه بالليل عن المعصية بالنها وأقل الوزر ركعه وأكثره إحدى عشرة رشعة أو ثلاث عشرة ركعه فأقل نوث الرجعة وأكثرهم ثلاثة عشرة ركعة وإذا فاتك وردك من الليل فإنك تقضيه بالنهار 9. فإذا كنت تصلي بالليل خمس ركعات ففاتك بالليل فقضه من النهار ست ركعة وإذا كنت تصلي الليل ركعة واحدة وهي وثر فقط تصلي من النهار ركعتين وهكذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فات ورده من الليل قضاه من النهار سنتي عشرة ركعة ومن السنن الثابته أنه يشرع للإنسان أن يجعل تطوعه في البيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صلاه المرء في بيته إلا الصلاة المقصوبة فأفضل الصلاة من حيث البقعة أن تكون في البيت إلا الصلاة الفريضة والحديث في الصحيحين وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا اجعلهم صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا متفق عليه فينبغي الانسان ويشرع له ان, يحرف على أن يجعل تطوعه في البيت الا اذا كان يخشى انه اذا ذهب بالبيت يضيع تلك النابله في شغاله الاولاد او بأعمال البيت أو نحو ذلك فاذا وجدت نفسك لم تحافظ على السنه اذا ذهبت للبيت فعليك أن تصليها في المنزل ولا تضيع عليك فقد رأى البيهق عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل صلاة الرجل في بيته على صلاة حيث يراه الناس ففضل الفريقة على التطوع ففضل الفريقة على التطوع قال المنذر اتناده جيد ان شاء الله هذا يدل على عظيم حضر التطوع في البيت أن الإنسان تطوع في البيت يفضل على تطوعه حيث يراه الناس والناس في غيره تفضل الفريضة على الناس وذلك انه اطرق الى الاخلاف وهناك بعض السنن التي تتعلق بالتعامل مع الناس والاحسان اليها ويسفير جدا وحاول ان اثنذها سردا ومن ذلك زيارة المريض وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لن يزل في خرفة الجنة حتى يرجع فلاصل في مخرفة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها. يعني ثمارها أو والحديث في صحيح مسلم. وفي حديث الآخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يعود مسلما مريضا عذة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يجي. فإن زاره عشية صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح والحديث رواه الترمذي وأبو داود والصحفة ونفض أبو داود, داود يستغفرون له فتأمل الأخي اذا زرت المريض في الصباح يشتغل سبعون ملك بالدعاء والاستغفار لك حتى المساء واذا زرت في المساء صلى عليك استغفر لك تعالك سبعون ملك حتى الصباح هذا فضل عظيم وثواب جسيم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من عاد مريضا او زار اخا له في الله ناداه مناد انقذك وطاب ممساه وتبوات من الجنه في منزلة. من هذا مريضا أو زار اخا له بالله ناداه منازل امطلك وطالب من امساك وتبوات من الجنة منزلا رواه ابن والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والالباني فهذا يبين لك يا اخي اي فضل صرفنا فيه في غفلتنا عن زياره المرضى في بيوته وفي المستشفيات فهذه ثمره واحده من ثمرات زياره المرضى ان الانسان يحصل له هذا التراب العظيم فكيف وهو يستفيد فوائد عظيمه اخرى منها العظه والاعتبار وتذكر نعمه الله... الله سبحانه وتعالى عليه وإدخال السرور على ذلك المريض وتعليمه ما يحتاج اليه من الاحكام ان كان الزائر متعلما والمريض جاهلا وغيرها من الفضائل والفوائد كذلك كفاله اليتيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انا وشافل اليتيم في الجنة هكذا أنا وشافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار في أصبعيه السبابة والوسطى وفرج بينهما انا وشافل اليتيم في الجنة هكذا والحديث رواه البخاري في صحيح تكون النبي صلى الله عليه وسلم يلشق الله سبحانه وتعالى برده في النبي صلى الله عليه وسلم بكفاله اليتها هذا فضر عظيم يا اخوان ما يفرق فيه إلا إلا جاهل والآن المسلمون في أسرع الأرض يعيشون حالة يكمن حديدة فما أكثر من يعيش يتيما على وجه الأرض في الصمان وفي أرطريا وفي الفلبين. و في بورما وكشمير والبعث والهركز وغيرها من بلاد الله الواشع كثير من آباء كثير منهم مات اباهم في الخروج أو في أمراض أو في غير ذلك ملايين من أطفال المسلمين يحتاجون إلى كفالة والآن هيئة إغاثها الإسلامية العالمية تقوم بكفالة هؤلاء الايتام وعندها الآن شهادات فيها اسماء هؤلاء الايتام بل وصورة ذلك اليكيب والتعريف فيه التعريف بحالته كاملا فلإمكانك أن تكفل يتيما لمدة سنة أو أكثر وهؤلاء الأيثام تتفاول قيم سفالاتهم فمنها ما كفالته ألف ومائتون ريال لمدة سنة ومنهم من كفالته ألف وثمانمائة ريال لمدة السنة، ومنهم من كبراته ألفين ريال لمدة السنة، حسب احتلال المناطق وهؤلاء الأخوة الذين يرمون على هذه الغارة الإسلامية عندنا نعرفهم، ولسّيهم ولا نسّي على الله أحداً، فبين كان الإنسان أم يحصل يفند، ويحصل له يمشح في هذا الشعور العظيم، يمسح دمعة هذا اليفند، يفرز صبرته. يبين له أنه وان مات ابوه أو أمه فإن اخوانه المسلمون معه فإن أخوان المسلمين معه, معه واجهد نفسه اجهد نفسه اكثر من يمجزتنا فإن وجدت من نفسك نشاطا ورغبة فوافق وإن فقد حصلت على أجل لا به ومن الفضائل القاء السلام القاء السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اولى الناس بالله من بداهم بالسلام ان اولى الناس بالله من بداهم بالسلام وقال عليه الصلاه والسلام نفسي بيدي لا الامل فسجن حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحابوا افلا اذن لكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم ودخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه وقال حسن اي ادرك حسان ودخل آثر وقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه وقال عشرون أي عشرون حسن ودخل ثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه وقال ثلاثون حسن إذن أنت حينما تقول السلام عليكم تحصل على عشر حسن السلام عليكم ورحمة الله عشرون حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثون حسن ونظرا لهذا الخير العظيم المترتب على القاء السلام كان عبد الله بن عمر يخرج الى السوق وليس له من حاجه فلا يقلد بضاعه ليشتريها ولا يبيع ولا يشتر فيذهب الى السوق ويرجع ما له غايه وقصد في ذلك الا السلام إلا السلام يريد ان يستفيد لاخراتهم من السلام لما قيل له لذلك قال إننا نغذل من أجل السلام فقط أذهب واجي في أجل السلام فكان لا يمر على أحد لا كبير ولا صغير ولا طفل إلا ويرتي عليه السلام كذلك البشاشة والابتسامة في وجوه الناس فإنها من وجوه الاحسان وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يرى إلا متبسما كان لا يرى إلا متدسم وقال عليه الصلاة والسلام وتدسموا في وجه أخيك صدقه وتبسمك في وجه أخيك فدق وقال علي الصلاه والسلام إنكم لن تسع الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بصد الوجه وحسن الخلق بصد الوجه وحسن الخلق وهذا الحديث رواه دزار باسناد الحسن قاله الحافظ ابن حجر فحرص اخي بارك الله فيك على أن تكون بشوشا طلق المخي أمام الناس لماذا العبوس؟ لماذا الكآبة؟ لماذا تنقل همومك النفسية ومشاكلك العائلية عبر قسمات وجهك؟ فتلاقي بها الناس وتقابل بها إخوانك من المسلمين. لا، حاول أن تتجلس وحاول أن تجعل همك وغمك في داخل نفسك وأما وجهك، تجعله طليقا تشوشاً، وبتسمى. ثين في ذلك ادخال النصر على اخوانك المؤمنين وفي ذلك تحصل صدقات وقربات لله عز وجل فذلك الكلمه الطيبه الليل قال عليه الصلاه والسلام الكلمه الطيبه صدقه متفق عليك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنه غرفا غره فاتبها من ظاهرها وظاهرها من باطنها فعدها الله تعالى لمن اطعم الطعام وتابع الصيام وألان السلام وصلى بالليل والناس اليم رواه الإمام أحمد فلسكن سلمتك طيبة وعبارتك جميلة غير خشنة غير غليظة بل سهلة مينة مش محببة للنقود السماحة في البيع والشراء هذا أيضا من أوجه الخير وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان سمحا في بيعه وشراءه فقال رحم الله رجلا رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا استرى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى رواه البخاري بل قال عليه الصلاة والسلام أدخل الله الجنة رجلا بسماحته بائعا ومشتريا وقاضيا ومقتريا رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح فلتكن يا أخي في بيئك وشرائك لينا سهلا لا غليظا ولا فظا كذلك الدعوه والنصيحه, الدعوة والنصيحة والتوجيه فان هذا من اعظم الاعمال واجلها بل هو واجب على كل من كان قادرا وقد قال عليه الصلاه والسلام من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجور شيئا وقال عليه الصلاه والسلام من دل على خير فله مثل اجل فاعله الرجلهم مسلم في الصحيح وقال عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم وتستطيع أن تدعو وأن تبلغ بقدر ما تستطيع بقدر ما لديك بقدر ما يوجد عندك من الخير سلم قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية رواه البخاري من الحديث عبد الله بن عمر بلغوا عني ولو آية فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم صابا إذا ذرَع الإنسان وجب عليه زكاة العلم، وإنما جعل جعل الواجب هو جعل الواجب على الإنسان إذا وصل إلى ادنى قدر من العلم أن يبلغه، ويجب عليك أن تبلغ العلم ولو كانت ولو كنت لا تملك منه إلا القليل، لكن لا تبلغ ولا تتحدث إلا بعلم. الصدقة. الصدقه يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقه تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وقال من تصدق في حجم ثمره من كذب طيب ولا يقبل الله الا الطيب فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل حتى تكون مثل الجبل رواه البخاري ومسلم وفي لفظ لمسلم حتى تكون مثل الجبل او اعظم شف. مقدار تمره اذا كان بجسد طيب وتصدقت فيها مثل صلى الله عز وجل يتقبلها الله سبحانه وتعالى بيمين ثم يربيها وينميها حتى تكون مثل الجبل او اعظم وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى ولهذا احد السلف كان لا يخوته اليوم الا ويتصدق لم يجد الا نتصدق بشعشه تصدق بها فلان يا اخي ان الصدقه لا تنقص مالك فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام ما نقصت صدقه من مال ما نقصت صدقه من وهو مسلم في صحيح كذلك من السنن والمستحبات مساعده اخوانك في جه لهم في حدود المباح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا اشفعوا تؤجروا فقد يحتاج لأحد من إخوانك في أن توصل مظلمته إلى من كان قادرا على علاجها أو تحصيل حق شيل بينك وبينه فإذا شفع الإنسان لأخل من إخوانه ولم يترصب على تلك الشفاعة تضيع حق من حقوق الناس غيره أو تأخير شقوقه فإن تلك السفاعة مشروعه ومطلوبة وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لمغيث لما فركته غريرا فإن مغيثا كانت تحته غريرا وكان يحبه خطا شديدا وكانت تضغيظه بغضا شديدا فلما وكان لهما مولى فلما عتق راح بريرا خيرت بريرا بين البقاء معه وبين الفسخ فاختارت الفسخ لان الحره اذا الامه اذا عتقت وكانت تحت عبد فانها تخير بين البقاء معه او الفسخ فلما كانت تكراه تراهية شديدة اخسرت الفسر ولكنه حزن عليها حزن شديد فكان يلاحقها في السوارع ينفي خلفها ودموعه تتحاذر من عينيه على ويهي والحيات ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا تعجبون من حب مغيث بريرة وبغضها له المهم أنه فسع بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال بالنبي تدخر في الامر فشفع إليه شفع. فاما أن يرد صلى الله عليه وسلم يتدخل في شعب رجل وامرأة فشفع وقال لعلك ترجعين اليه فقالت يا رسول الله اتامرني أم تشير علي قال بل اشيء قالت لا حاجه لي به لانها كانت تكرهه فلا تحب ان ترجع اليه لكن لكنها تقول ان كنت يا رسول الله تأمرني امرا فانا لا أخالف امرك وهذا يدل على مدى امتثال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره عليه الصلاة والسلام. فما حل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كفى في مثل هذا الأمر؟ اليسير الحقير بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام. ويقول الشاعر وأدب دكاتر المال وأدب دكاتر الجاه وأدب دكاتر الجاه فإنه تمثيل دكاتر المال ثم نصابه ثم سنبغى الله في الى ان لا تجعل شفاعتك على شرط القبول كثير من الناس اذا رفض ان يشفع لك في امر من الامور المباحه قال والله انا اتوقع انهم ما يوافقون ولا كذا وكذا وجربنا لا يا اخي لا تجعل شفاعتك على شرط القبول أنت قدم ما تستطيع وحصل الاجر المرتب على الشفاعه وأرض من شفعت له وطمئنها انك بذلت ما تستطيع ولربما كنت في هذه المره ولربما يعلم الله سبحانه وتعالى من نيته الصدق والاخلاص في هذا فيلين قلب هذا الشق الذي اردت ان تشفع عنده العفو والصبح عن جنبات الناس والانسان دائما في كل لحظه وفي كل حين مهدد باخطاء الناس بكلماتهم وتصرفاتهم التي لا, لا يرطبوها لكن ليوقن نفسه على احتمال الادب والصبر والعفو والصف وليعفو وليفصحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله تعالى ذكر من صفات المستقيم الذين لهم الجنه التي عبروا السموات والارض ذكر منها والعافين عن الناس والعافين عن الناس ويقول الله سبحانه وتعالى وان تعفوا اقرب للتقوى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعسل إلا عزة وقال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم فمن أراد أن يغفر الله له وأن يصفع عنه وأن يحلم عليه فليعفو وليصفح وليتحمل من إخوان المؤمنين فإن ذلك سبب في غفران الله سبحانه وتعالى التيسير على المحجر والوضع عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معثرا أو وضع عنه أظل الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رواه مسلم إن كثيرا من الناس اليوم مدين وغير قادر على السداء فعلينا أيها إخوة أن ننظر هؤلاء أن ننظرهم ولا نستعجل عليهم بالوفاء وهم غير قادرين وإن كان بعسره فنظرة إلى ميسا بل هذا امر واجب اعني انظار المعسر واجب علينا لا يجوز مطالبه المعسر بالسدى بل يجب تركه حتى يتحصل على ما يستطيع به الوهم ولكن من انظر المعسر فان الله سبحانه وتعالى يضله يوم القيامه وكذلك اذا وضع عنه يعني أعفاه وتجاوز عنه فان الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه القرن الحسن كثير من الناس أو أكثر الناس يحتاج الآن في أمور كثيرة ولو مؤقتا يحتاج إلى أن يقرضه إخوانه،, إخوانه المؤمنون فعلينا أن لا تتردد في مساء القرن إن كثير من الناس اليوم يتردد ويفلكع شأن يقرض إخوانه فيؤثر البنت الذي قد يرابي بماله يؤثره على إخوانه المؤمنين فلا يقرض إخوانه الذين ينتفعون بهذا المال في أمر الحلال ويكون له أدن بذلك ويؤثر بذلك كما أشرت هذه الجهاز وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السلف يجري مجرى حطر الصدق إن السلف يجري مجرى حطر الصدق وقال أحمد وقال أحمد شاكر إثناده صحيح يعني أن السلف يعتبر نصف صدقه فإذا اقرضت انسانا جاءت ألف ريال فكأنك تصدقت عليه بخمسين ألف ريال إذن السلف يعتبر نصف الصدقه وفي حديث آخر ما من مسلم يطرق قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرة إلا كان كصدقتها مرة فالقرض تواهده أنه يعتبر نصف صدقه فمن أقربها مبلغا من المال فليعلم أنه كأنه تصدق بنفس هذا القدر كذلك الدعاء لإخوانكم فإن الدعاء يعتبر من ألوان الاحسان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو لأخيه أو يقول دعوه المرء المسلم لأخيه لرهر الغيب مستجابة عند رأى ملك موكل موكل به كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل آمين ولك بمثل الله مسلم تفير إذن أنت بهذا تحسن إلى نفسك وتحسن إلى أخيك أما احتانك إلى نفسك فإنك بهذا تأتي بسبب من أسلاب الإجابة لأن الملك يؤمنون ويقول آمين ولك بمثل وتحسن إلى أخيك حيث تبع له في ظهر الغيب والدعاء في ظهر الغيب مستجاب وقد ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في ترجمه ابي الطيب أنه كان يدعو لإخوانه فقد كان عنده 300 اسم من أسماء اخوانه يدعو لهم كل ليله واحدا واحدا وفي ذات ليله نام وهو قد نسي أن يدعو له فأتي في المنام فقيل له لم تسلج مصابيحك الليلة فاستيقظ فأقض الشراج وأفض الورقة ودعا لهؤلاء الثلاثين واحدا واحدا ثم نام نعم ينبغي لنا أن ندعو لاخواننا ولكن يتاكد هذا في حق من له حق علينا من الوالدين من من له الحق علينا في توجيه في تربيه في دعوه في إصلاح في تعليم لا ينبغي ان نستفيد من علمائنا ومن دعاتنا ويكون حظهم منا السماء لا ينبغي ان ندعو لهم بظهر الغيب ان يسجدهم وان يوفقهم وان يفرد قربتهم وان يعينهم هذا امر لا بد منه كذلك الدعاء في الاسلام واهل الاسلام ان الاسلام والمسلمين وأن يدل الشرق والمشركين وأن ينصل للمظلومين من الظالمين كل ذلك أمر مطلوب كذلك إزالة الأذى من الطريق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسدعنا شعبة وفي لفظ بضع وستون شعبة فعلىها قول لا إله إلا الله وفي لفظ فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماعة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان مستفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام لقد رايت رجلا يتقلب في الجنه في شجره قطعها من بعد الطريق كانت شؤدي الناس والله مسلم وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وتميط الاذى عن الطريق صدقه لذلك من السنن الجلوس لذكر الله سبحانه وتعالى من بعد صلاه الفجر حتى طلوع الشمس ثم صلاه ركعتين فان ذلك يعدل عمره وحجه تامة, تامه تامه تامه وكان صلى الله عليه وسلم لا يقوم من صلاها الذي يصلي فيه الفجر حتى تطلع الشمس رواه ابو وقال عليه الصلاه والسلام في حديث انس من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يرسل الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كادل حجه وعمره تامه تامه تامه, تامة. رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني، وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز إن له شواهد كثيرة وهو مطبيل الحسن لغيره، ومن شواهده ما رواه الطبراني من حديث أبي أمامة بنحو هذا اللفظ وقال المنذرى اسناده جيد. فإلى لم تستطع أن تجزم كل يوم فلا أقل أن تختار يوما في الأسبوع، إن يوم الخميس أو الجمعة أو اليوم الذي تفرغ فيه فتذل، فيحصل لك على الأقل في كل أسبوع. حجة وعمرة تامة تامة تامة التبكير المسجد وانتظار الصلاة كثير من الناس تدفرق في التبكير إلى المسجد وصار لا ياتي إلا عند إقامة الصلاة وقد يفوت شيء من الصلاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق من اتى إلى المسجد وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحدثه وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغزل الله اللهم ارحمه ما لم يؤدي فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه وزاد مسلم اللهم تب عليه وفي رواية اللهم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث إذن تستفيد بواية كثيرة منها أنك لا تزال في الصلاة ما كنت منتظرا للصلاة لا كنت جالس سنتظر الصلاه لا تقرأ ولا تذكر ولا شيء، لكن تنتظر الصلاة فأنت في صلاة. كانك صائم وراجع وساجد، وكذلك الملائكة تصلي عليك ما دون في مصلات. اللهم غنى اللهم رحمة. ما لم تؤذي وما لم تشرك. كذلك نحن التيام في الأشياء الفاضله والتياثر في الأشياء المفضولة. فعن آية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعزبه التيمن في تنعلي وترجله وطهوره وطيشانه كله سفق عليك فعليك ان تتيامن فيما ورد في السنة تتيامن فيه وتتياسر فيما ورد في السنة تتياسر فيه وما لم يرد فيه سنة فالأصل فيه تتيامن قال الشيخ محمد بن عزيمين حفظه الله في كتابه شرح بلوغ المرام يقول ها هنا ثلاث حالات الأولى ما دلت السنة على أنه يبدأ فيه باليمين سيبتدع فيه باليمين الثانية ما دلت السنة على أنه يبتدع فيه باليسار سيبتدع فيه باليسار الثالثة ما لم يرد فيه لا هذا ولا هذا سيبدا فيه باليمين لأنها الأصل في الإسراء ولهذا قال العلماء ادارا توافق هذا التقسيم قالوا اليسرى تقدم في الاداء واليمين فيما ادى اليسرى تقدم في الاداء واليمين فيما ادى قال فقولهم فيما ادى يشمل الطيب وما ليس بادن ولا طيب فانه تقدم فيه اليمين اذا الاداء تقدم فيه اليسرى والشيء واشياء تقدم فيه اليمين وما ليس بطيب ولا غير ذلك فإنه يقدم فيه اليمنى لأنها الأصل وذكر الشيخ حذر الله أن حديث آيثة كان يعجبه سيمون قال جسكتنا منه أشياء كثيرة كان يبدأ فيها صلى الله عليه وسلم باليسار في دخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع السياد وخلع النعام وخلع الكفيت كل هذه يبدأ فيها في اليسار الإنسان هل فيه قعوبة وهل فيه يعني تفرق شيء معين حينما دين الانسان يقدم اليمنى او اليسرى اذا دخلت بيت الخلاء الحمام قدم اليسرى تتابع سوجر على هذا اذا خرجنا من الحمام قدم اليمنى اذا دخلت البيت قدم خرجنا البيت قدم, خرج قدم اليسار اذا دخلت المسجد قدم اليمين اذا خرجنا المسجد قدم اليسار اذا انا قدم اليمين إذا خلعت اليسار يعني هذا مجرد شرمان الذي لا يفعل بذلك غير وإلا فليس في أجنى جهة تقدم الإخرى أو اليمنى ليس في ذلك أجنى شلف قراءة القرآن وحفظه وما أكثر التغيير في ذلك شلسة. والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين ياتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور ليوصيهم اجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل أسر الجح ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل السمرة لا ريح لها وطعمها حلو اتفق عليه. هذا ما أحبت أن أتحدث به وأسأل الله تعالى أن يقسم لنا وإياكم من خشته ما يحول به بيننا وبين معصيته ومن طاعته ما يبلغنا به جنته ومن اليقين ما يحون به علينا مصائب الدنيا اللهم نتلنا بأسمائنا وأبطارنا وقوة أبدا ما أبطيتنا واجعل الوالث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا مع تحيات إخوانكم في دار العاصمة بالقاهرة هاتف رقم 58 68 605 وإخوانكم في دار المنار بكفر الشيخ هاتف رقم 047 23 56 82 وإلى اللقاء في جزار آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته